بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب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 السرائب انه على رجعه لقادر يوم دبل السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهن الكافرين أمهلهم ويدا